بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كَافْهَا يَا عَيْنْ صَوَدٍ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًّا أَيْذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا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 يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا وإنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنت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 قال آيتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا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 واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشرا ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منه وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاءها المخاض الى جذع نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا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 إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم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 واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيئا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إن قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابتي لا تعبدي الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا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 ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيئا واذكر في الكتاب إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كان صادق الوعد وكان رسولا نبيئا وكان يأمر أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيئا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا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 ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرهيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا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 لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وَمَا ينبغي للرحمن أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا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 وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم